الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين على القمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على محمد <تصفيق> هذا الفصل يفعل كما سمعنا بموقع الإمام وكذلك بعض الأحكام التي لا صلة بصلاة الجماعة يعني كالاقتداء اقتداء المأموم بإمامه متى يصح ومتى لا يصح وكذلك متى يجوز أن يصلي مع الجماعة ومتى ينهى أو يكره له الصلاة معهم وأشباه ذلك هذه المسألة التي بدأ بها هي موقف الإمام المعتاد كما تعرفون أن الإمام يقوم أمام المصلين واشترط العلماء أن يكون المصلون ممن صلاتهم فرض أن يكونوا مفترضين فيخرج من صلاته نفل كالصغير فإنه يؤمر بأن يصف معهم ثم بدأوا بمسألة صف المؤمنين عن يمين الإمام وعن شماله وكون الإمام في الوسط واستدلوا بما روي عن ابن عباس ابن مسعود أنه صلى بين عرقمة والأسود وجعل احدهما عن يمينه والآخر عن يساره وصاروا صفا واحداً قالوا هذا دليل على جواز توسط الإمام وعدم وجوب التقدم المعتاد والمتبع هو التقدم كما هو معروف وذاك العلماء يعتذر عن قصة ابن مسعود بأنها حصلت لضيق المكان حمله على أن صف بينهما ضيق المكان بحيث لا يقدر أن يتقدم أمامهم فصل بينهما ولكن ليس هناك دليل على هذا لما هناك نص على أن المكان ضيق وقد ذكر في بعض الروايات أنهما أنه أراد التاخر فأقامهما واجتذبهما حتى قاما عن جانبيه هذا دليل على انه في الامكان ان يقوما حلبه ومع ذلك فقد ثبت مثل الصحيح تقدم المأموم على إهنين لا يقول قائل إذا كان إهنين وقف عن جانبه وإذا كانوا ثلاثتان فقدم أمامهم لا بل نقول الإهنان عظا يتقدم أمامهم كما هو مشهور الحاصل أنه لا بأس إن شاء الله أن يتقدم الإلواء الإمام بين الإهنان أمام ذات وأن وان يقف بينهما ويكونان عن جانبيه وسنه وقوفه متقدما عليهم لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه تقدم وقام اصحابه خلفه ولمسلم وابي داوود ان جابرا وجبار وقف احدهما على يمينه واخر على يساره فاخذ بايديهما حتى قامهما خلفه يعني هو المتبع انهم اذا كانوا اثنين او اكثر من اثنين تقدم امامهم كما هو مشاهد وعليه العمل كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بصحابته ويتقدمهم يصيره وحده وهم خمسه صفوف لانه هو الامام ومن تمام الاقتداء تقدمه حتى ينظروا اليه فيقتدوا به كان ذلك هو السنه المعتاد ثم المعتاد أنه يتقدمهم ولو كانوا اثنين وبطريق طريق الاولى اذا كانوا اكثر من اثنين اذا كانوا ثلاثه او عشره او صفوف متتابعين فانه يتقدمهم ومن الادله عليه اذا كانوا اثنين هذا الحديث الذي سمعنا في صحيح مسلم ومسند احمد رواه مسلم في اخر صحيحه وفيه انهم كانوا في سفر روا جابر الحديث طويلا فإنهم كانوا في سفر فتفرقت بهم الطرق فلما وصلوا إلى الماء لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هلال جابر بن عبد الله وجبار بن صخر. يقولوا فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحده ينتظرهما فجاء جبار فكبر عن يساره فاداره حتى جعله عن يمينه فجاء الاخر فكبر عن يساره فدفعهما حتى جعلهما خلفه فاستقرت السنه على ان الاثنين يكونان خلف الإمام ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف على يساره رواه مسلم المرتاد أيضا أنهما إذا كان هلين قاما صف سواء متحادين الإمام محاذا للمأمور بلا تفاوت هذا هو المرتاد لهذه لهذه الحديثين حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين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 الحديث الذي مرض بنا حديث جابر ذكر أنه صف عن يساره فأداره حتى أجعله عن يمينه مقتضاه أنهما متحاذيين مستويين هذا هذا هو الذي تقتضيه هذه الأدلة ومع ذلك رأى بعض الأئمة فأن الإمام يتقدم على الماموم قليلا يتقدم عليه بنحو شبر أو نحو اذا كان يهنين يكون الإمام محاذيا لصدر الماموم أو نحوه لكن ليس على هذا دليل فالأدلة تدل على المساواه والمحاذاه هذا هو الصواب الصواب إن شاء الله أنهما إذا كانوا إثنين إماماً ومأموماً فلا يتفاوتان بل يقفان متحاذيين بلا تقدم شديده ما يرهم من شديدة الحزاس هذا المناصب إن الحدو يعني المناصب كونه قول ابن عباس فادارني عن يمينه يقول على انه بجانب يمينه او بجانبه الايمن وهذا ظاهر انه محاذله لو كان متاخرا عنه لقال فادارني متاخرا عنه او جارني بجانبه الايمن واخرني قليلا يصرح بما يدل على ما يفهم من كان بعض العلماء استرطى أية آخر المأموذ كذلك ايضا جابر لما أداره عن يمينه لما كبر عن يساره يفهم منه أنه صف معه كبرت عن يساره فأني محاذيان له كبر عن يساره يفهم أنهما متلاصقين متحاذيين فكونه أداره أيضا عن يمينه لقد منه أنهما متحادين، مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما بعض مسلما يعني مسلما اكون لا اكون أن يكون مسلما اكون كان مثل مسلما اكون مسلما يجعل مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما لا مسلما ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم فما الصلاة خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهذا خلاف السلة فإنه عليه الصلاة والسلام اشتهر أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد واشتهر أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وذلك يقتضع نقص الصلاة أو بطلانها فيقاس عليه صلاة المنفرد خلف الإمام إذا كان اثنين فلا يكون أحدهما صف متأخرا عن الآخر لا يكون الإمام متقدما على واحد كما أن الواحد لا يكون خلف الصف بل يحرص على أن يكون في وسط الصف أو في فرجة في الصف هذا هو الذي عليه الجمهور لكن قد يقع الناس في مشكله كثيرا ما تاتي وتجد الصف قد كمل ولا تجد فرجه حينئذ ماذا تفعل يقولون لك ان ثالثة فرجه ولو مثلا بدفع أحدهما إلى الآخر فتجد بين ثلاثة أو أربعة فرجا يسيرة فتجذب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا إلى أن يكون بينهما ما يتسع لك لكن قد تعتذر وتقول ما وجدت بينهم بل وجدتهم متراصين ليس بينهم أي خلل فماذا أفعل؟ فحينئذ لك أن, أن تتخلل الصف وتصف بجانب الإمام عن يمينه إذا تيسر لك ذلك فإن مصافه الإمام يقوم عن يمينه صف أو عن جانبيه لا بأس بذلك أحدهم هنا والثاني هنا لا بأس بذلك كما سمعنا لكن كد تعتذل وتقول وتقول الصفوف كثيرة عشرة صفوف كيف أخرق هذه الصفوف المتلاحلة المترصة حتى أصل إلى الإمام عشرها عشرون صفا كيف أفعل ذلك لا أجد فيقال لك أيضا لعلك تنتظر تنتظر ربما يأتي احد من المتاخرين يقوم معك فتصف سواء فقد تقولوا انتظرت وحشت تفوتني نبكت او تفوتني الجماعة ماذا افعل اجاب ايضا بان لك انت انت من يتأخر معك من الصف ورد ذلك في بعض الحديث هل لا وجدت فرجة او اجتررت رجلا لكن كره كثيرا من العلماء الاجتذاب اجتذاب الرجل قالوا لأنه تصرف في هذا الإنسان الذي هو من الذين سبقوا إلى هذا المكان فكيف تتصرف فيه بغير أن تجتذبه بقوة ولأنك إذا اجتذبته باقي في الصف في فرجة أصبح الصف محتلا غير مت غير متكامل لكن يجاب لأن الفرجة التي فيه س فيها ويسدوها بقرب بعضهم البعض فلا يبقى فرجة شخلا بالصف. ويجابوا بأنني ما اجتذبته إلا لتتم صلاتي وهو على أجر وقد استشهد بعضهم على الاجتذاب بالحديث الذي فيه ليلوا في أيدي إخوانكم وإن كان هذا حمل على محمل آخر لكن يدخل في العموم معناه إذا اجتنى بك أحد فإن لك أن تلين وتتأخر حتى روي ما أعظم أجر المتأخر إذا تأخرت وصففت معه فلك أجر عظيم حتى كأنك ادركت الصف الأول حتى ولو كنت في الأول ثم تأخرت إلى الثاني فلك أجر لأنك تسببت في إدراكه لهذه الصلاة كذلك كره بعضهم الاجتذاب بقوة لما ذكرنا وقالوا الاولى أن ينبهه إما بنحنهة مثلا وإما بنمس منكبه هذا ذلك رجاء أن يفهم ليتأخر فهو أولى من الاجتذاب بقوة بقي أن تقول لم أستطع وحاولت تتأخر شخصا فتوقف وامتنى ولم أستطع فماذا أفعل صليت وكبرت وحدي لانتظار واحد يصلي معي وانتهت الصلاة ولم يأتني أحد كيف أفعل في هذا خلاف فأكثر العلماء يقولون تريد للظاهر الأحاديث ولكن بعض المحققين يقولون تجزئ مادمت قد اتيت بكل وسيله وبكل سبب تجزئك صلاتك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ويستدل بان الله ما اوجب على العبد صلاه فرض مرتين فمادمت صليتها بعد ذلك لكل سبب وحين ذلك انك اتيت بها على ما يرام فكيف تؤمر بعد ذلك باعادتها ويحمل الحديث ان ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد أمره ان يعيد انه قد هره لأنه يوجد في الصف في فرجه او اطراف الصبوح ما كملت فلما كان مغرطا لم يتم لم يحتاط كان لعمارا بالإعادة. فأما إنسانا فعل كل الوسائل ولم يستطع الظاهر إن شاء الله أنه لا يعيد لدخوله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا نهايته ما يستطيعه هذا الإنسان الحاصل أنه, أنه لا يجوز أن يصلي انسان خلف الصف ولا خلف الإمام إذا كان الإمام واحدا ولا عن يسار الإمام إذا كانت يمينه خالية كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا عن يساره إلى يمينه فاذا الصف اما ان يكون عن يمينه واما ان يكون عن جانبيه واما ان يكونوا خلفه اذا كانوا اثنين فاكثر نلاحظ ان بعض العامه وربما بعض الخاصه يجهلون انه لا يجوز ان يكون اثنان عن يمين الأنا، وهذا لا بأس به. أن يجوز اذا كنتم ثلاثة أن تكونوا، ولو كنتم رجلين كلاكم عن يمين الأنا. كما يجوز أن تكونوا عن جانبه. وكذلك يكونون يجوز كونهما عن يمينه كلاهما. لما أن بعض الجهله جهلوا هذا الحكم، صاروا. ربما تصرفوا الجماعة وربما فاتتهم ركعه أو ربما أدركوا الصلاة يعني لم يدركوا الصلاة تركوها لأجل هذا الجهل ونحب أن نذكر له مثالا حتى يتظر مثالا رايته أنا بعيني رايت اثنين قد ركع إمام المؤمن فجاء الثالث ويعتقد انهم لا يجذيها يركع وهو راكعان دفع الإمام وهو راكع حتى صف مكانه او اجتذب المأموم وهو راكع حتى صار صار هو وإياه صفه نبهته وقلت لو كبرت معه حتى ركعت واطمأمنت وبعد الرحق نبهته ويتقدم لأجذأك وهو الافضل من كونك تكلفه ان يتقدم ويتأخر وهو راكا وربما يشق عليه قال ظننت أنه ما يصح اثنين إلا حلفه ما يصح اثنين عن جانبه ليقول هذا غني الخطأ لا يصح ولا العشرة كلهم عن يمينه يصح إن شاء الله والمثال الثاني رأيته اثنين صف جميعا يعني كبر جميعا جاء الثالث ولما وجدهما صافين قال الإيمان تقدم بالكلام الإمام ما تقدم قال تقدم بالكلام لا تقدم حاول أنه يتقدم لن يتقدم قال هذا ما يريد أنني أصلي معه كذب رأسا وحده لما انهما الاثنين صليا نصحا نصيحا فقال المفروض أنك تكبر ما تقدمني حتى تكبر أنت تكون الاثنين ما اتقدم ورفيقي واحد ما بعد كبرتي كبر وإذا كبرت اتقدمني وأشبني أنني أتقدر صلى وحده هانا لجهله أنا قلت له لو كبرت وصليتهم ثلاثة كلاكم أصف واحد أجزأ أولو كبرت عن جانبيه عن جانبه الثاني أجزأ فإذا كان قال ااا ظننت إنهم قاصرين قلت حتى لو كانوا قاصرين إذا صلوا قاصرهم هقوموا أتم أتم صلاتك لو كبرت وهم مكدرون وهم معرضون ثم بعد ذلك أنت قدموا أنت ان قدم الإمامهم وإلا لا بأس أن تخلوا كل في ثلاثة الصف الواحدة وقلت أيضا الإمام لو صلته يكبر أو تقدمت قبل أن يكبر أجزئ كذلك إن شاء الله ما دام أنهم سوف يكبر فالحاصل أن هذا يعني جهس وإلا هل أصل أنه إن شاء الله يجوز أن يصلي ثلاثة أو أربعة من كلهم عن يمين الإمام ولو لم يتقدم كما ثمين ويجوز أن يكونوا عن يمينه وعن يساره وإذا فإذا جئت واثنان راكعان إماما ومأمون سأكبر معهما عن يمين الإمام عن يساره يعني ما دام أن عنامينه واحد يجوز أن تكبر عن يساره وأن تكبر في جانب المأمور وكذا بعدما يرفع يشر إليه يتقدم ولا تكلفه وهكذا اتيت أتيت أهم في جون اسجد معه في واحد وإذا قاموا تقدموا وهكذا ما, ما ما قدمه <متحدث> ما قدمه انفراد هو لا يغطر السلام ان جرادهم عندهم هذه لا ما ان شاء الله شيخنا الصحابه النور اللي عنده الاصل من شيخ, شيخ. طرأ الصف طويل ولا يسمع الامام هذول الناس خلف الصف الكل هذا المطلوب ان يكون المأمومة ان تكون الصفور بقدر ما يسمعهم الامام <تصفيق> كون المأمومة كون الصف مثلا يكون عن يمينه مئة متر او ثلاثمائة متر عن يساره كذلك وليس هناك مكبر قد لا يبلغهم الصوت فاذن وربما لا, لا يسمعوا منبهة ولا يسمعوا القراءة فتكون الصفوف بقدر ما يبلغهم صوت الإمام أو صوت المتوسط لا يطيلها كثيرا إذا كان هناك منبه فبكل حال لو قال إنسان أنا الحقير السمي إذا صرفت في طرف الصفمة سمعت قراءته فأريد أن خلفه وحدي حتى أسمع حتى أتابع يقولوا لا بل صفه فيه حتى يتم الصف حتى يكون قدر النهاية الذي تنتهي إليه أطراف السقوط. <تصفيق> <الصفو. تصفيق> طيب بس بعض الناس إذا ودو... وجد المراتبين فلما مثلا ودخل الصف طويل ما يوقف يأخذ الصف يس يسقى سواء مع الناس أو مع الناس. والصف مدى من الاول لا أكمل إلى العالم فالصفات روافرة لكل حال من صف مع واحد أجل قبل ان يسجد الإمام وإلا يعيد مدام أن الصف مات يعيد تلك الركعة <تصفيق> ومن وصل صفا الله <تصفيق> هنا المقاطع معناه شرق تركه الاصلحي إما مثلاً أن يترك فرجة بينه وبين الآخر الذي عن يمينه أو نحو ذلك وإما أن يتمكن من سد هذه الفرجة أو سد طرف الصد يعتبر أنه سبب جعل الصف لا تصد الشيخ، الصف أصل, يعني أصل أن المأموم الذي يأتي وقد تم الصف أنه يصف محاذيا للإمام وإذا كانوا يهنين كذلك وصفهم في بعض الجهات يعتبر هذا خطا يقع هذا في بعض المساجد نلاحظ كثيرا جهله في المسجد الجامع الكبير يصفون قطع قطعة في الطرف الشمالي مثلاً وقطعة في الطرف الجنوبي ويصلون كذلك وهذا <تصفيق> عدم انتباه ويربحونه لكن لكثرتهم أو لعدم فهمهم لا ينتبهون أن ارتداء الصفوف تكون من الوساط كما هو المعتاد. لا تضطل صلاتك لا تضطل الجهل <تصفيق> يعتد بالتكليور في الإحطان المنفرد نعم بل يعتد بالركوع لو كبر وهو منفرد خلف الصف ثم رفع فركع وهو منفرد ثم رفع وهو منفرد ثم جاءه من ثم صف معه قبل السجود كما لا تركعته وتقف المراه لكن لو لم يوصفه شيخ السجود يمنى السجود سياري. يقول يسأل لماذا لماذا جعل من صف معه واحد قبل السجود مدركا للركعة هكذا رأيت في كتب الفقه أنهم قالوا إذا صف معه واحدا قبل السجود اعتد بتلك الركعة وإلا فلا ولعل الآن السبب الذي يعلّلون به أنه أدرك جانب, جانب الزكعة أو بعض الزكعة وهو غير منفرد فجعلهم اعتدّا بذلك والأمر فيه سعات المشارك المفهوم أي شيخ أنه لو دخل معك في السجود لم يكن مدرك أمر وتقف المرأت خلفه لقول آنس صلقت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصل بنا ركعتين متفق عليه. <تصفيق> مصافة المرأة ومصافة الصغير هل تصح لا <تصفيق> في هذا الحديث؟ الدواز مصافة الصغير فإن أنسا ذكر أنه صفه اليتيم وراءه وكلمة اليتيم إنما تفتق على من كان دون البلوغ ومع ذلك فالذي نعرف عن الفقهاء أنهم قالوا لا تجوز مصافه الصغير الذي دون البلوغ فمن صف معه فانه يعتبر منفردا ولا يصح ان يكون اثنان صغيران او عشره صغار ان يكونوا خلف الامام واعتذروا عن هذا الحديث باعذار منها ان تسميته يتيم باعتبار ما كان يعني كان يتيما وقد زال اليوتن اطلق عليه اسم اليتيم استصحابا للوصف القديم ومنها أن أطلق اسم اليتيم يعني عليه أصبح ملازما أنه أصبح كالعلم فقال اليتيم يعني الشخص الذي يقال له اليتيم وهذا ايضا فيه تكلف ويمكن انه يعتبع واجاب بعضهم بان هذا خاص بالنفل لان تلك الصلاة ثلاث نفل لما ان جدتهم اليك ادعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته كان ذلك ضحى فلما اكل قال قوم فليصلي لكم فليصلي بكم يقول أنا سبقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما نبيس فنضحته بالماء فقام عليه رصان من أخله إلى آخره فدل على أنها صلاة نحل وأما مصافع المرأة فلا تجوز للرجل لا يجوز للرجل حتى ولو كانت من محارمه لذلك هذه العجوز جدة أنس وجدة اليتيم ومع ذلك ما صفت معهما بل تأخرت أخرها وجعلها صفا وحدها ولو كانوا محارم لها يدل على أنه يجوز كون المرأة صفا وأنه لا حرج عليها في الانفراج ويدل على, جوازي على منع الرجل من مصافتها والنساء يشرع لهن اذا صلينا مع الجماعه ان يقومن صفوفا كما يقوم الرجال صفوفا وان يبدأنا بالصف المؤخر الذي هو ابعد عن الرجال بقوله عليه الصلاة والسلام وشر صفوف النساء أولها لما أخبر أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها قالوا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فيبدأنا بالصف مؤخر وإذا جاء بعدهن قد تم بدأنا بالصف الذي يليه وهكذا إلى أن يكون تكون متاخرات في الصف الذي يليه حبوها هذا يكون في كل حال لا إذا كان يعني في مسجد لا المغرجة. إذا كنا في مسجد فيه جماعة ولا إذا كان مثلاً مكان في إذا كنا في بيتين بيوتين لا مثلاً بس هنا كان معزول في, في يكون بينه فاصل مثلاً بباعب يكون مثلاً صحيح لو يوجد في هذه الأزمنة نلخص بعد المكبر الذي يبلغهن أنهن لا يضعين الرجال بل بينهن حاجز فنقول إن كان هذا الحاجز جدار كما إذا كنا مثلا في بناية مستقلة فأرجح أنهن يكون كرجال المتقدم هو الافضل وأما إذا كان الحاجز ستاره مثلا تخير كتين هذه ما تم لأنه يتسنى حركتهن وقد ترى شيء من شخصين. موعة إذا ما الرجل ركعة خلف الصف منفردا بصلاته باطلاً لما تقدم. عرفنا أنه لا يصح أن خلف الصف بل يحاول أن يدخل في الصف كما سمعنا والفقهة كما, قر... كما سمعتم يقولون من صلى ركعة تامة قبل أن يدخل معه أحد فانه يعيد طيب الشيخ لو كان في <تصفيق> الصف مغلف الجواحد يعني تخفي لرجل وهم أولى أن يصفل الصف بالأولى أنهما يصفان خلفهم حتى يكون أحدهما متسببا في صلات صلاة الصلاة. وين أمكنه؟ لو حاول كل هذه قلنا أمكن الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثة مئة ذراع صحة رأ الإمام أو رأى وراءه وإلا لم يصح لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. فان كنا دونه في حجاب تمثيلهم بثلاثمائه اضعاف في الزمن او في المكان الذي لا يكون فيه مكذب لان غالبا ان الصوت سيما صوت الإمام ما يبلغه. اكثر من ثلاثمائة دراع خلفه فلذلك اقتصروا على هذا القدر فقالوا يصح واشترطوا لصحة اقتدائه بالامام بعيدا هذه الشروط اولها ان يكون بينه وبينه هذا المقدار وثانيا أن يراه أو يرى من خلفه هذا كله إذا لم يكن في المسجد أو كان يصل في صحراء فإنه والحال هذا يصلي يصلي يقتدي به ولو كان بينه وبينه هذا المقدار لكن زمان هذا كما تعرفون يمكن ان يسمع صوته وبينه وبينه مئات الامتار او اكثر او الوف بعسطة المكبر مكبر الصوت فاذا نقول لا بد من احد هذه الشروط الشرط الاول اتصال الصفوف والشرط الثاني سمع التكبير واما شرط الرؤيه فاذا انكر الاقتداء وكان هناك حاجز فلا بأس ان شاء الله قد يكون الجماعه كما ترون يصفون في الطرق تمتلئ المساجد ويصفون عن جانب المسجد من هنا ومن هنا ويصفون من خلفه ولا يرون الامام ولا يرون من خلفه وانما يسمعون التكبير ويقتدون به من غير نكير فاذا الفقهاء طبقوا على زمانهم فقالوا ان كان في المسجد صح مطلقه سواء راه او لم يره راى من خلفه او لم يره ومرادهم بالمسجد المحوط إن كان خارج المسجد أو لم يكن هناك مسجد صح إن رأه أو رأى من خلفه ولو كان بينهما ثلاث ذراع مفهومه أنه إذا لم يره ولم يرى من خلفه فلا يصح الاقتداء أو كان بينهما أكثر من ثلاث فلا يصح الاقتداء. هذا المتبادئ وقد أرهنا أنهم أن صحيح إن شاء الله ما دام يسمع الصوت ويمكنها الاقتداء فإنه يقتدي بإمامه ولكن الملاحظ تهاون الناس بالصفوف وصلاتهم بصلاة الإمام بعيدا وبالاخص مشاهدهم الحرمين من نرى أن بعضا من المتساهدين رأي الله إذا سمع الإقامة وهو بدكانه فرش سجادته منفردة وصلى وحده صلى بصلاة الإمام منفردة في دكانه نقول له أولا بينك وبين المسجد طرق واناس ثانيا انك منفرد ولا تصح صلاه المنفرد ولو كنت تسمع تكبير تكبير الامام باسره المكبر اسمعه ثالثا انك في نفس دكانك وفي سوقك الحديث يقول صلاه الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 وعشرين جزءا فأنت صليت في شبه البيت أو في شبه السوق فلا لا يحصل لك أجر الاقتداء ولا يحصل لك أجر الجماعة كذلك أشاهد أيضا أن هناك صفوف يعني هناك من أناس متاخرون يأتون إلى الحرم الشريف فيصفون بعيدا قبل أن يصلوا إلى داخل حدود الحرم يقوم اثنين يقوم أربعة أشرة ويصفون وبينهم وبين الإمام بينهم وبين المسجد طرق شوارع تسير معها السيارات ويقولون أولئك يصلون مهنة كلهم خارجي من المسجد بسم صوت الإمام يقولون ليس لكم حكم من خلف الإمام لوجود الفواصل أولاً أنكم ما حملكم على هذا إلا التكاسل. ثانيا أن المسجد لم يمت لم يمتري. لو أن المسجد قد امتلى لا بأس. ولو صنعتم بأكيل خلف المسجد فأما والمسجد متسه وليس بينكم وبينه إلا قطع هذا الشارع فلا لكم ذلك. هؤلاء ما يعتبرون. قد لا تعتبر صلاتهم جماعة ولا خلف الإمام وبعضهم يعتبرها بكل حال ليس لهم حكم أجر من صلى خلف الإمام الذي يرغب على ذلك لكن يا شيخ إذا صار ناون الأقتداء بإمام الحرم ويقتدي. ولم تصح اقتداء يعتبر صلاته يعني منفرد منفرد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 روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس هي المسألة الأولى تطلق ما إليها وهي ما إذا كان داخل المسجد لأن المسجد كله ماضي اقتداء حتى ولو ما رأى الإمام ولا رأى من قد يكون في بناية أخرى من التنصي له يسمع الصوت قد يكون بينه وبين الإمام جدار فما دام أنه في داخل المسجد المحروط تصح الصلاة وإن شاء الله خلها كذلك المسألة الثانية إذا صلى وبينه وبين المسجد أو بينه وبين الإمام طرق مسلوكة أو نهر تجري في السفن أو المراكب الصغيرة فنقول لم تتصل الصفور فلا تصح ولا يصح الاقتداء استهلوا من ذلك ما سمعنا وهو إذا ازدحم الناس وامتلات المساء امتلأ المسجد وامتلأت الطرق وصفه الطرق يصح ولو بينهم وبينه نهر قدام أنهم ما وجدوا إلا هذا المكان ينسلق المسجد؟ قلنا إذا كان في بيته فإنه ما يكون له حكم من صلى في المسجد. بل صلى في بيته. فلو سمعتك بضعة الإمام بل ولو سمع نفس الإمام في المكبر قد يسمع الناس نفسه. يقول له ما زمنك في بيتك فلا ليس لك حكم من يكتد بالإمام وهو في المسجد. فليس في بيتك. ولو كان بيتك محاذياً للمسجد يوم ملاصقاً له أو خلفهم مباشرةً لكن لو انتلأ المسجد وفتحت باب بيتك وتركت الناس يصفون فيه لكونه إلى جانب المسجد وصفلت معهم فلا بيت. وكله وكله وراءة لا نعلم دمائي لا نعلم دمائي لا نعلم دمائي ثلاثة الحرم يصلوا فيها الحرم يصلوا لهذه المناظرات علو أوه الإمام عن الماموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فوقفت الصلاة فتقدم فتقدم عمار فقام على دكانه والناس وأسفل منه فتقدم حديثة فأخذ بيده فاتبعه عمار أو عمار حتى أنزله حذيفه فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا امر الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم فقال عمار فلذلك اتبعتك حين اخذت على يدي, على يدي رواه ابو داود ولا باس باليسير انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القحطره فسجد فسجد في اصل المنبر ثم عاد الحديث متفق عليه لا عكسه لأن أباه ريرة صلى على فطح المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس هذا علو الإمام كأنه يولدهم شيئا من الزهو والأوجاب من السيدة كان عرفعا منهم لذلك قلن رجاء من فلا ارتفع عنهم ولكن المراد الارتفاع كثير كما فعل عمار هنا بل اما ان يكون مساوي لهم على وجه الارض واما ان يرتفع ارتفاعا يسيرا كدرجة أو نحوها في الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر كبر او صلى عليه اول صلاه جمعه كبر وهو على درجه من درجه وركع وهو عليها ولما اراد السجود نزل القهقر يعني خلفه ثم سجد على وجه الارض ثم في الركعه الثانيه هكذا يعني صعد على الدرج وكبر وقرا وركع وهو عليه فدل على جواز الارتفاع اليتم ويحمله فعله عن النار، على انه ارتفاع كثير ولكن مثلا ثلاثة اذراء هاو نحوه وقد يكون قد اجهزه بعضهم يخيطون ان يثبت عندهم هذا الحديث ولكن جعلوا ذلك مشروطا بما إذا كان قصده الإيمان السليم الصوت لأنه إذا كان مرتفعا كان صوته أعلى وقد يحمله ايضا أنهم يرون شخصه المؤمنون متاخرون السكون بعيدا يرونهم كما كان مرتفعا فيركعون الجلوس إذا لم يسمعوه وفي كل فالأصل هو المنع إلا لحاجة أو ضرورة أما العكس فلا بأس به عن كون المأهم يصير أرفع لا بأس بذلك إن شاء الله هذه القصة التي سمعنا مما رواه الشافعي وتعيد بن منصور فلن يزل المسلمون يحتاجون إلى أن يصلوا في الأماكن التي تقوم المسجد لو كانت مستفعة ولو كانت أرضى يمتلئ المسجد وتمتلئ الأسحة هذه السحة في التي حوله والملحقات التي حوله ويحتاجون إلى أن يصفوا في أسحةها وغلاء بأسجد ذلك ولو كانوا أرضى من الأسجار <تصفيق> لو اكتفع بعض المعمونين هم الإيمان والباقي أستعمال الله لا فأيضا لو يوجد أيضا في نساج من قديمة ربما أيضا حديثة كانوا يحضرون الخلوة في طبقة سهلة وتنسلع ينسلع المسجد وينسلع تنسلع الخلوة ومع سؤلها نازلة المسغين أو أكثر لا صلى على سطحها مثل هذا لا يا <تصفحة> لا يا حاج الشيخ بلال ترتفع كلمه من المنبر والله يعني يعلم الرجل ان ترى صلى المسلم المسلم الجماعه على المنبر ترى سمعنا انه انه كبر ووقف وركع وهو على المنبر يعني على اسئله <تصفحة> يعني الرجل اللي يصلي هو كان صار له رساله ذلك اذا اقبل اذا كذب او اذا قال انه كان لي كله خير وربك يحيي كان لأن يعني مثلا يعني صار أن الإيمان يصير هو في المحراب. هؤلاء لا طقطب المحراب. ههه نصره عليه. يعني لا بد من المحرقات التقدم فلا. تحققوا أنهم محرمين له فلا بد. ان أنهم أذاعا أن تقدم عليه فلا. ولي. هذه السنه لها كذا نحكي عن حاجه في الماده هذه الصف الصف يعني الدار الثانيه اللي الدار اللي عليها لا لا لا يعني الصف الاول لكن ما نقول عدم قبل خلاثهم حيث أنه الأول من يسار ما سم وقريها لمن أكل بطلا مثل الجمع والعيال قد يقع للضرورة في كان أن يتقدم بعض المؤمنين على الإمام في المحجال الآن <تصفيق> ورأي شعب يتأخذ إسلام جواز ذلك للضرورة أن يتقدم المأمومين أمام الإمام للضرورة لكن في حال يحاول يحاولون أن لا يتقدموا بل يكونوا محادين له إذا كان يصفونه بالجوانب. هذه الشفرواية كاملة. يقول فتجده في أصل الأمر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فناسي هذه تلمودي ويستعلم مثلاً وما كان فلدي. فلما يعلمهم. ويصدق. لا يصدق. يصلي يصفل... يصفل... يصفل... لهم ولكنه. فأذى ذلك أن يغتفع فوقهم قليلا وأن يغتفع منهم حتى يراه ويتمود ويتعلم الصلاة فقر يا أهل من أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراب فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم مستفق عليه هذا كنا سننا الصحابة لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا تركوا أكلهما اكل الثوم والبقور والفجل وكل شيء له رائحة تركوا اكلهما إلا في الأوقات الطويلة التي يعرفون الزواج الرائحة قبل حضور الصلاة فصاروا يأكلونه مثلاً بعد الغشاء ولا يأتي الفجر إلا قد ذهب ريحاً أو يأكلونه بعد الفجر الوقت الطويل ويذهب ريحه قبله ضرق الظهر وذلك لأنهم قالوا شيء يحول بيننا وبين إدراك الصلاة شيء يحول بيننا ويمنعنا من المسجد لا حاجة لناغية ولا نريد هذا يعني هكذا فهموا وهذا هو عظاق بالنبي عليه الصلاة والسلام من تعليفهم فإما أنه كان لها أكل هذه الشجرات التي لها رائحه فلهاهم عن أكلها هكذا وإما أنه أمها لهم أكلها ولكن في الأوقات التي لا تفوتهم يا الصلاة إذا كانت معهم رائحة لكن فهم بعض الجهله أن هذا عذر لهم فصار بعض الفتقة يتحرون قرب وقت الصلاة فيأكلون هذا الثوم أو هذا البصل أو هذا الكراس ويقصدون في بيوتهم ويقولون نحن مبنوعون من دخول المسجد ومن قرض ومن الرسول يقول هلا يقربن مسجدنا ويعلم بأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بن آدم حتى ولو كان المسجد خاليا ليس فيه احد لانه يتأذى منه الملائكة فهذا هكذا جعلوه نقوله هذا فهم خاطئ حتى سمعت ان, أن طالما حديثاً كان هي أو انتقل إلى لبنان في هذه هذه السنة التي قبلها وكان من جملتنا أستاذه سلامي له يوم الجمعة أنهم إذا أرادوا ترك الجمعة فليأكلوا بصلاً وليتركوا الصلاة في به يوم الجمعة أدعهم لذلك. أبو خبير حتى هم معتفل عبدالله الله بكتنب أبو أبو هذا أبو أبو أبو أبو فهذا ونحوه بمثال الصحابة فأضحنا بذلك أن النهي عن الأكل لا عن الاتيان للمسجد فاذا لو أن إنسانا سلي بأكله وقع منه هل يكون هذا عن له من ترك الجماعة؟ ما يكون بل يؤمر انت أنت أولاً منهي عن الأكل ولكن معك عصيت ولكن مصيرتك وأكلك هذا لا يسوغ لك ترك الجماعة ولا تتقطر به الجماعة الجماعة عنك بل تكون آذماً إذا تركت الجماعة مرتين ياكل كثر ما قد منه سعره بشركه بصلاة الجناز، وقد, وقد أرخص في ذلك إذا زالت رائحته أو أكلهما كما قال عمره وقد طبخه، إذا قالوا إن أكلهما فان أكلهما فان نصفنا طبخه، لأنه إذا طبخ زال زال أثر كي تفجأ أخذت منه الآن الدخان والسلوب والأولى صحيح يعني سنواتبهما والمشايح يقول ان الدخان اشد رائحة من الكراس ومن المصل والهجل ونحوهما اشد أذن لمن يصلي من المصلين فلكن فأهلهم الذين انسلوا به يفرحون بأقرب رخصة فلقيل لهم المدخن لا يصلي مع الجماعة ولا يقرب المسجد لفرحوا واستمسروا فقالوا هذه رخصة صلنا لا نصلي لأنه لا نقدر على ترك الدخاني أكثر من نصف ساعة أو ساعة ننطق إلى فعله كل حين ف ما دام أننا لا نصلي لا نقبل نصلي في البيوت أما بعد ذلك يكوننا هدفين لذلك فإذا نقول لهم كما نقول لغيرهم لا تقربوا أو لا لا تدخلوا قلب أو قات الصلاة أو أئتم الأسباب التي تزين رأيهاتهم لأبوائكم حتى لا تؤذوا الصالحين. فلا يقرب الله فلا فكيف يكون أكل فمثلاً يوهي أمامك عكس ما نكر لقوله إن الملايكة تتعذى مما يتعذى منه بلو يعني لأنه يُعذي ولكن معلوم أيضا أن أذى بل قد قد يصحن، قد يصلي، قد يجلس إلى جنبك يجلس، ولا ت، وتتحمل هذا الأذى وهذا هذا لا شأن أنه شيء يمكن تحمله. فكوننا نرخص نخشى الله من سرطان. لأجل أذى قد يتحمل. هذا ليس مساعف. يقول. كونوا لا نتحمل. أهولوا كوننا نخشى الله. مقول يقول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني غير مكتوب. نعم. الآن نبقى ذلك الصلاة الملايكة تحضر المصنية سيد السيخاصة لم تحصل <تصفيق> إرادة المصنية من حالة السحرة يتعلق بصلاة الجماعة لما كانت تتعلق بصلاة الجماعة وبصلاة المأمومين مع الإمام أو مع المأمومين كان لها مناسبة هنا وين غيره طلع يعني بالصلاه قدام كان يعني على اداره في كرائحة وهي جيده اوكي وقال لهم ان يا الله وكان كان صناعه ولا حاجه كان رسوغان ولا حاجه او زراعه او ما ادري حاجه قالوا انه يغير بيابه لاوقات الصلاه خراثين مثلا الدباغين ومن الذين يلابس ناشي على روايخ عند وقع حبات الثلاث يجيرون فيهابهم ويصلون بفياب المظيفة ويجيرون من التسلابس ذلك السؤال الذي له رالح مشهور عن علم الثلاثة من النساء وفريسة الهبطة إنهم يجيزون هذا كماذا تبريدون؟ على الأصل من الاثر ان الجمال هذا مرتد للامام ومتابع لهما اول الصلاه الى اخرها كانه لم يثبت عندهما على حديث او لن يبلغهما في المقابل ويذكر إن كان إنهم عليهم أشياء الجساء ما الجساء فإنهم هزينوا له. ولو هاتتهم الجماعة وإن كان أشياء رايحة تتحمل يعني مثل الصباغين ولو, ولو كان بعض الأصباغ و بعض البنيات لها رايحة هذه رايحة تتحمل ولا يفوتون لأجلها ثلاثاً جماعة ينتهي لأمه؟ <تصفيق> وهذا <آه> هو مرطب تسلبي مثل الذي يأكل المرطب اكتباعه <تصفيق> مرطب هذا يأكل ويأكله ما يأكلها إلا إن إنسان مريم قد يأكل مرطباً ووضع الله ويسارك الجنة أو يأكلها إنسان محتاجاً إليها مثلاً لعلاج علاجاً أو نحو يا شيخ مساء كثروا كذا يقولوا احنا احنا قاعدين نغير جامعه كل كلهم على حد واسنهم يقول بس لكن يقولوا احنا قاعدين نغير اني جماعة الله <تصفيق> الله, أعلم الله أعلم. <تصفيق> الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلب عن المسجد فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه فقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلب عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض <تصفيق> على على هذا الهاصل وهي الأعذاب التي تسقط بها الجمعة والجماعة ومن هذه الأعذاب ما هو عام ومنها ما هو خاص فالمرض ونحوه هذا من الأعذاب الخاصة والجليد والوحل يعموا اي يكون عاما لمن كان في البلدة أو أغلبهم وبدأ بغذر المرض لما استدل به استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أنا أبا بكر وتخلف عن الجماعة واستجل عبادة قول ابن مسعود وَلَكَدْ رَأِيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّ فَأَنْهَا إِلَّا مُنَاحِقٌ مَعْلُومٌ مِنِ ذَاقِ أَوْ مَا لِيَضٍ ومثي بعض الروايات لكن المرض يختلف فيقال ما دعم في الإمكان ما دام في الإمكان أن يقضر على الاتيان إلى نفس الهلام بد من الجماعة وذلك يقوم بإذن الله سؤال رضي الله عنه وإنه لا يؤتى يهادى بين الرجلين يعني مريضه حتى يقعن صفه فذكر ان المريض الذي يتحمل ان يقول ويمسي ولو عرضه رجلان يعني مسك كل منهما بعرضه واعتمد عليهما ومشى حتى ارسل الى المسجد فإن ذلك متأكد وبكل حال فإنه على الصحابة رضي الله عنهم يعني أن منهم الذي يأتي هذا بين الرجلين هذا من حمدهم لصلاة الجماعة ومن محافظتهم وشدة لانتزامهم بها وإلا هالمريغ من جملة المعذورين فمن ذكره الله في قوله لن فعل المرضى وفي قوله وإن كنتم مرضى فأغلى سفر وفي قوله ولا جنه عليكم أن تضعوا إذا كنتم مرضى فأنتضعوا أسلحتكم فالخاطر هو أن الله سبيرا ما يذكر المرضى من جملة المعميرين معروف ليظمعوهم أنه يكلفه القيام ويكلفه الوضوء ويكلفه المسيس إلى المسجد ويكلفه أيضا الصلاة قائما ونحره وقد وزينا له في الصلاة, في الصلاة أن يصلي جالسا بل أن يصلي مطجعا إذا لن يكبر على الجلول فما سيأتي إن شاء الله بأن صلاة أهل العذاب فعرهنا لذلك أن المدين من أولى الناس بالعذر في مسار الصلاة في جماعة ويخل في بيته على يحسر به ولكن ليس كل مرض يكون عذرا فنقول إذا أحسر بمرض هراسه مرض يسير مثلا أو لكما قالوا مجراع ضدس أو مجراعين أو تألم عضو سيطبع المثلا أو مرهة عنه ذلك واستطار عن ذلك أن يسير وينهب ويدخل الأسواق ويباتر الأغنال التي يتكسب بها وأنه ذلك لن تسقط عنه الجماعة فاما اذا لزم دراسه ولن يستطع ان يتقند ويذهب الا بكله مشقه فهو النامجه والخايب حدود المربي لانه في معناه والمدافع و احد الاخبثين لحديث عائشه مرفوع لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافع الاخبثين رواه احمد ومسلم وابو داود وهو... ولا هو إيداث، والله نعم نعم، بس إن. يقوله الخائف حدوث للأرض، قد قال إن شاء الله خذوه يقال النظر. إذا وجد أسرة للأرض. إذا وجد هناك مثلاً برد كبير يحدث منه ألغاظ أو فلد أو ضرد كما سيأتي هذا أنه يسدب ألغاظ أو يخاف من سقوط إذا كان هناك رحل أغنحه أن يسقط على راته أو جنبه ويتأسف فإن هذا خوف خوف من حجور مرض ونفضه إذا خاث من عدو عدو يترصد له يحجأ من ضرب أمسكته به أم لا يسمى ذلك وراكز إذا خاث من شباع عرف أنها تأدوا وتستدث وأنها تضروا فإن هذا أيضا خائهم من تجوه مرر يمكن أن يجعل عذرا بالتخلص ولكن لن تكون خوفا يصير حقيقة فمن يكون خوفه وهنيا لا يصير عذرا لا بد أن يكون خوف له أمارات يتنوية الله رهبانه فذلك قد يقال إن هناك خوف خوفاً بسعوده الرابط يعني سور ذلك المكان فيه وباء وذاء كطاعون أو أمراض منتشرة ليحكى منك ريالها وله ذلك وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول البلدة إلى وقعبها الطعون فلنسبة بالطعون هي بلدة فلا تقدم عليه فأفاد أنه إذا خاف خذوها مرض أو محوث ففله ذلك وهكذا أيضاً إذا كان هناك أنظار إتباعات التريان والانتشار فله أن يهرب من ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام وزر من المجدون وزرارك من الأسد فإذا كان هناك الجنال منتشراً أرحه فهل له أن يتأخر ومخافة أن يتعاديه هذا المرحب وأن العذر الثالث هو مجازرة أحد أحد أحدهم فذكروا مراد الذي يصل الله عليه وسلم بقوله لا تلا تجهر في الطعام ولا وهو يجازع الأقدسان أو يجازع أحدهم اتره بذلك أن المصلي نأمر باياته وصلاة فالغ القلب حتى يحتعى ويحظى فإذا كان قلبه متعلق عنه له. عن طعامه تشتد فإستدوا شهوته له يستدث وقال نفسه إليه لن يقبل على صلاته وذلك حيث يستقيمها ويتمنى انقضاءها ويخففها ويقدر على تخفيفها ويوسوس ويشحو كثيرا في ارتغال نفسه بذلك الطعام فاذا لم يكن هناك شده حاجه اليهم اذن كان الطعام مهيئا ولكن لن يكون هناك جوع ولا حاجة ملحة فلا ينبغي تأخير صلاتي لأجله بل تأخير وتأخير صلاتي لأجله لا يقال عن الصلاة لأجلها أو للجماعتها وهكذا ايضا لو اعتاد باب الناس ان يجعلوا الطعام باوقات الصلاه فانه لا يكون عمرا لان راينا قوما او اولادا يعتادون ان يقدموا طعامهم لربط الاقامه قم بالاقامه للمغرب او العشاء فعاله ذلك هو يتخلف عن الجماعة ويتعلن بهذا خبيب ومن هذه النشد الغمان فقول هذه الصلاة يا رطنة الصلاة وحضر العشاء وهمدعوا بالعشاء يتعلن نفسها كونه لا يقبل على خلافه وهو بتلك الأعلى فقد وقال نفسه إلى نالك الصعام فأما إذا لم يكن هناك جوعا ولا تدت حاجة فإنه يتحمل ويلزل تأخير الصعام حتى يلزهي من الصلاة ويقدم الجماعة وأما مجازات الأخبرين كذلك العلة فيه مع ايضا ذلك وهو ان بذي جاهر البولة او غائر لا يطلع في خلاكه بل يتكبر طفه وستكبره نسه العبادة التي هو فيها وتسكن عليه ويستطيل قراءتها وركورها وأركانها ويتمنى إذن قاله عنها وذلك لفجة التالم والضرر الذي يعانيه فجاء جرام أمر بأن يستغرق قبل ذلك حتى يدخل للصلاة وهو مطلع مطلع عليها لقلبه وطالبه وقد سؤال شيخ من سؤل الشيخ في النسانية العظيم يتراه عن إنسان متوضي ولكنه حاكراً وإذا تدول لم يجب ماءاً وليس عنده إلا التأمن هل يصلي وهو حاقراً جيوهاً أو يبغل ويصلي بتيضمت فأجاب لأينه عليه أن يدخل الصلاة هو مطلئ ولو بتيضمت فأذاه له أن يدخل الذي هو به وأن يتيضم حتى يدخل الصلاة مطلئ إلا ما قال فلات من خلاء أبو حضر الطعام أو حضر الطعام وفهم المحصات لا ثلاثة قال بعمهم لا ثلاثة كاملة وقال بعمهم لا ثلاثة مطموعة لفرعة طعام ولا وهو دي. وقال بعمهم لا ثلاثة مشروعة وقال بعمهم من النفيذ مع النهل أي لا تفلوا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 عندما <تصفيق> الخوف خوف على النسر وخوف على المال وكذا خوف على القريب ذكر أن خوفا لأنواعها هذغا بتاثير الجمعات والجماعة والمال يراد به مثلا المال الذي له خطر والذي بضياعه او بذهابه يتالم ويتضرر ويحصل عليه مصيبه قد عن إضاءة المال فلاجرا اضيع له ان عن الجماعه لفضل المال فأولا إذا كان لذبا غاغيا لإذن أو جواب ويحشى رياعها يعرف أنه إذا لن يراقبها ولن يحفظها ويسردت وذهبت فهو كانت له مستأجراً على حضرها ولذهابها وغياعها يلحقه الظلم أو يلحق أهلها الذين استأجروه فهي هذا مثال يضلع ولأنه لو صلى أعضاعها لأمر بغرامة أو لو صلى مثلاً هو منشغل بها لتكلف ويشغل قلبه ثانيا إذا استعجر كما مثل على مستان ويخشى عليه النفوذ أو مثلاً يخشى عليه الأختصاف وله يجوز له الآلة العبياً يترك الجماعة والجماعات ويراقب هذا المكان الذي يستدخوا عليه عليه ليس من ولا محفوظ بل هو غربة من نهب وليس محفوظاً ولا مغلقاً عليه إلى ذهل حل له أن يحافظ عليه ويترك يسوق الجماعة عندنا في هذا هذا البستان أنه الغالب أنه يعني يقول مثل هذه الأشياء الزاهرة التي غاية لحظة. إن جناح نخيل أو عناح أو زعتر أو فراكش أو نفسي شيء قريب يراقبه لو أغاب وتخدم عنه لم أخذه من المقرى وانتهى منه من فأرآه ينحقه الظرر وهكذا لو كان يخاف فساد ماله ويمثلون كثيرا لمن يطمخ طعاما أو يشويه يوضح ذلك كالخبال والطباخ ونحو لكن اذا كان بامكانه ويقدر على تقديم مطابقه قبل الصلاة والزنا به ولاجل هذا لا تسقط الجماعه عن الحضانيين الآن ولا عن الطباخين وفي ذلك الجماعة لأنهم يعرفون الأوقات يعرفون النخول الوقت ويقدرون أن يقدموا طبخهم قبل الوقت بزمان يتلسلون من الهراضي قبل الأذان والاتيان الى الجمع والجماعات فلا يعرفون لاستمغالهم في الخبر مثلا أرض الطابق وما قولهم إنا إلى ذهابنا وفي علينا هذا المال يقولوا قبيل الصلاة بعشر دقائق قبيل الأذان وقبيل الإقامة توقفوا عن الطابق الذي يلحق على نحوه ليس يوقف قبل الإقامة بعشر دقائق ويستطيع أن يوقف عنه ولا يلحقه برؤون لكن قدر أنه جاء له في محل الخبز الخبرج محله وأنه لا ينضج لبعض حرارة النار الا في لشاعة أو نصف ساعه ولا يقدر على التأخذ عنه أو الذهاب إنه هذه الحال قد يعدع ولكن لا يستخدم ذلك ذايدنا ورادة وهكذا أيضاً من جملة الخوف على المال الخوف على التجارة ونحوها من النهج إذا كان في مسجأ أو في بضائر قد نسرها للبيع ولكن لم يقدر لن يعرف أن الوقت قريبا فدخل عليه الوقت ولا يمكنه حملها إلى المسجد ولا يمكنه مثلا جمعها وإصحابها في البيت قبل الصلاه ولحو ذلك فله أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن من جمعها والاحتفاظ بها أو يليب من يحفظها إلى هذا إلى الصلاة ولحو ذلك يا خشية وليع النهضة من فضاعة أو منتهدين أعرحوا ذاته وأن خوفه وأن ما ذكر من خوفه على قبيله ونهوه فإن هذا أيضا من جملة الأعزاء ودليله ما ذكر من قبيله ومن قصة ابن عمر لما استصرخ على سعيد بن زيد وهو ابن عمه سعيد بن زيد بن عامر بن نوحيل وعبد الله بن عمر بن خطار بن نوحيل استصرخ عليه عنه أنه مريض سديد المرم فعند ذلك إله ما إليه في بيته وترك الجمعة فاتف الجمعة لأجلي إذهابه لحضور قريبه فمثل هذا كان هناك مريضاً استدعيت الحضور عنده فنكى عذراً لساق الجمعات أو الجماعة وبكل حال يجمع هذا الخوف على المال والنفس والقريب والحزارة ja,